Bismillah al-Rahman al-Rahim. Qul A'yuhiyya ilayyaa anhu ista'na farru min al-jinni, fakalu fakalu innaa samnaa Qur'an al-'aghaba yahdi ila roojd, faa mannaa bihi, walla nushirk bi وكان ذا صاحبه ولا ولدا وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا وان ظنننا لن تقول الانس والجن على الله كذبا وانه كان رجال من الانس يعذون برجال من الجن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 فَمَنِ اسْتَمِعَ الْآَنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابَ الرَّصَدَ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشْرُونٌ أُرِيدَ بِمَا فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنَ الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا قَرَائِقَ قِدَدًا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 112. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا 113. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا 114. وأن لو استقعوا على الطريقة لأسقيناهم ماءا ودقا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 قل إنما دعو ربي قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إنما دعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أنك لكم ضرر ولا رشدا قل إني لينجيران الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلهم من الله ورسالته ومن يعص الله ورسوله فإن لهنا رجلا فإن لهنا رجلا مخلدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون، فسيعلمون من ضعف ناصرو وأقل عددا. قل إن أدرى قريبا ما توعدون. أم يجعل له ربي أمدا؟ عالم الغيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا.